بسم الله الرحمن الرحيم الفلامر تلك آيات الكتاب الحكيم كان للناس عجبا أن أوحينا إلى رجل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 ما خلق الله ذلك إلا بالحق يفصل الآيات لقومه يعلمون إن في اختلاف الليل والنهار وما خلق الله في السماوات والأرض لايات لقومه يتقون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 وَإِذَا تُتْلَى عَلَيْهِمْ آيَاتُنَا بَيِّنَاتٍ قَالَ الَّذِينَ لَا يُؤْمِنُونَ لَقَدْ جِئْتَ بِقُرْآنٍ غَيْرِ هَذَا أَوْ بَدَلَهُ قُلْ مَا يَكُونُ لِي أن أُبَدِّلَهُ مِنْ تِلْقَاءِ نفسي إن أتبعوا إلا ما يوحى إلي إني أخاف إن عصيت ربي عذاب يوم عظيم ولو شاء الله ما تلوته عليكم ولا به فقد لبثت فيكم عمرا من قبله أفلا تعقلون فمن أظلم ممن افترى على الله كذبا أو كلب بآياته إنه لا يفلح المجرمون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 ولا في الأرض سبحانه وتعالى عما يشركون وما كان الناس إلا أمة واحدة فاختلفوا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 معكم من المنتظرين وَإِذَا أدقنا الناس رَحْمَةً من بعد ضراء مستهم إِذَا لهم مكروا في آيَاتِنَا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 بريح طيبة وفرحوا بها جاءتها ريح العاصف وجاءهم الموج, وجاءهم الموج من كل مكان وظنوا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 انما بغيكم على انفسكم متاع الحياة الدنيا ثم الينا مرجعكم ثم الينا مرجعكم فننبئكم بما كنتم تعملون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 جعلناها حصيدا كان لم تغن بالامس كذلك نفصل الايات لقوم يتفكرون والله يدعو الى دار السلام ويهدي من يشاء إلى صراط مستقيم للذين أحسنوا الحسنى وزياده ولا يرهق وجوههم قتر ولا ذله اولئك أصحاب الجنة هم فيها خالدون والذين كسبوا السيئات جزاء سيئة بمثلها وترهقهم ظلما لهم من الله من عاصم ما لهم من الله من عاصم كأنما أغشيت وجوههم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 ما نقول للذين اشتروا مكانكم أنتم وشركاءكم فزيلنا بينهم وقال شركائهم ما كنتم إيانا تعبدون فتفى بالله شهيدا بيننا وبينكم إِن كنا عن عبادتكم لغافلين هنالك تبلو كل نفس ما أسلفت وردوا إلى الله مولاهم الخط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 قل الله يبدأ الخلق ثم يعيده فأن آتوا فكون قل هل من شركائكم من يهدي إلى الحق قل الله يهدي للحق أفمن يهدي إلى الحق أحق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 فَثُمَّ إِذَا مَا وَقَعَ آمَنْتُمْ بِهِ أَلَّا آل وَقَدْ كُنْتُمْ بِهِ تَسْتَعْجِلُونَ ثم فقيل الذين ظلموا دوقوا عذاب الخلد هل تجزون إلا بما كنتم تكسبون ويستنبئوا لك حقه قل إي وربي إنه لحق وما أن المعجزين. ولو أن بكل نفس ظلمت ما في الأرض لافتدت به وأسر الندامه لما رأوا العذاب وقضي بينهم بالقسط وهم لا يظلمون ألا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 ما يجمعون. قل أرأيتم ما أنزل الله لكم من رزق فجعلتم منه حراما على الله تفترون وما ظن الذين يفترون على الله الكذب يوم القيامة إن الله لفضل على الناس ولكن أكثر وما تتلو منه من قرآن ولا تعملون من عمل إلا كنا عليكم شهودا إذ تفيضون فيه ذو ربط بك من مشى ذره في الارض ولا في السماء ولا اصغر من ذلك ولا اكبر الا في كتاب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 إن العزة لله جميعا هو السميع العليم ألا إن لله من في السماء وما في الأرض إن عندكم من سلطان بهذا أتقولون على الله ما لا تعلمون قل الذين يفترون على الله الكذب لا يفلحون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 ان اجري الا على الله وغمرت ان اكون من المسلمين فكذبوه فنجيناه ومن معه في الفلك وَجَعَلْنَاهُمْ خلائف واغرقنا الذين كذبوا باياتنا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 كذلك نطبع على قلوب المعتدين ثم بعثنا من بعده موسى وهارون إلى فرعون وملئه بآياتنا فاستكبروا وكانوا قوما مجرمين فلما من عندنا قالوا إن هذا لسحر مبين قال موسى أتقولون للحق لما جاءكم سحر هذا ولا يفلح الساحرون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 السحرة قال لهم ولو كره المجرمون فما آمني موسى إلا ذرية من قومه على خوف من فرعون وملئهم أي يفتنهم وإن فرعون لعال في الأرض وانه لمن المسرفين وقال موسى يا قوم إن كنتم آمنتم بالله فعليه توكلون فقالوا على الله توكلنا ربنا لا تجعلنا فتلة للقوم الظالمين ونجنا برحمتك من القوم الكافرين وأوحينا إلى موسى وأخيه أن قومكما بمصر بيوتا واجعلوا بيوتكم قبلة وأقيموا الصلاة وبشر المؤمنين وقال موسى ربنا إنك آتيت فرعون وملأه زينة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 فَمَنْ سَأَتْبَعُهُمْ فِي الْعَوْنِ وَجُنُودِهِمْ فَغَيْرُهُمْ وَالْغَدْوِ حَتَّى إِلَى أَدْرَكَهُ الْغَرَقُ قَالَ آمَنْتُ أَنَّهُ لَا إِلَهَ إِلَّا الَّذِي آمَنَتْ بِهِ بَنُو إِسْحَاقَ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 عن آياتنا لغافلون ولقد بوأنا بني إسرائيل مبوى صدق ورزقناهم من الطيبات فما اختلفوا حتى جاءهم العلم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 وَقَدْ جاءك الحق من ربك فَلَا تَكُونَنَّ مِنَ الْمُمْتَرِينَ وَلَا تَكُونَنَّ مِنَ الَّذِينَ كَذَّبُوا بِآيَاتِ اللَّهِ فَتَكُونَ مِنَ الْخَاسِرِينَ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 يونس لَمَّا أَمَنُ كَشَفْنَا عَنْهُ أَلَا بَلْ فِي الْحَيَاةِ الدُّنْيَا إلى أحين وَلَوْ شَاءَ رَبُّكَ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 كائلا من الظالمين وإن يمسسك الله بغر فلا كاشف له إلا هو وإن يريدك بخير فلا رد لفضله يصيب به من يشاء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 كن بوكيل واتبع ما يوحى اليك واصبر حتى يحكم الله وهو خير الحاكمين.